وتنازعتم في الأمر وعصيتم من ما أراكم ما تحبون منكم من الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم طرفكم عنهم ليبتليكم My